في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكون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 وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْكُمْ لكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فلولا اذا بلغت الحلق سَلَامٌ لَّكَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ وَأَنتُم حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِنَّ لا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 إن تُنعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضال. وتصلية جحيم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين إن هذا له حق القيين فسبح باسم ربك العظيم